بسم الله الرحمن الرحيم. İddas semanı fatırat, ve İddas kavakı tekrat, ve İddas bıhar fudjrat, ركب ربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم دحافظين.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 ما أدرى كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله